قبيلة شغطية صقر البعض أرسل إلينا يسأل ننشر ملابسنا بعد غسلها فوق سطح المنزل فتصاب ببعض من زرق الطيور ولا نعرف هل هي طيور جارحة أو مما يأكل لحمه وكذلك أحبال نشر الغسيل هل أصب الحبل في هذه الحالة والملابس نجاسة الأفضل إن لم تكن هناك مشقة أن تغسل هذه النجاسة وإذا لم توجد فرصة لغسل هذه الحبال فإن بعض العلماء وهم المالكيه قالوا إن فضلات مأكول اللحم مطاهرة فلا حاجة إلى غسل ما يصاب بها ولو تنجس الحبل بغير ذر الطيور المأكولة فإن جفافها بالشمس أو الريح يطهرها في بعض الأقوال ولا حاجة لصب الماء عليها